كقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الآية وقوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم قوله هنا ظلموا أي كفروا بدليل قوله في مريم في القصة بعينها فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم وقوله من مشهد يوم عظيم يوضحه قوله هنا من عذاب يوم أليم وقد قدمنا مرارا الآيات الدالة على إطلاق الظلم على الكفر كقوله إن الشرك لظلم عظيم وقوله والكافرون هم الظالمون وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وقوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح البخاري قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاستفهام بهل هنا بمعنى النفي وينظرون بمعنى ينتظرون أي ما ينتظر الكفار إلا الساعة أي القيامة أن تأتيهم بغتة أي في حال كونها مباغتة لهم أي مفاجئة لهم وهم لا يشعرون أي بمفاجأتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيئها والظاهر أن المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله أن تأتيهم في محل نصب على أنه بدل اشتمال من الساعة وكون ينظرون بمعنى ينتظرون معروف في كلام العرب ومنه قول امرئ القيس فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الساعة تأتيهم بغتة جاء موضحا في آيات من كتاب الله كقوله تعالى في الأعراف ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة وقوله تعالى في القتال فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وقوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية الآية فالمراد بالصيحة القيامة وقوله وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية الآية يدل على أنها تأتيهم وهم في غفلة وعدم شعور بإتيانها إلى غير ذلك من الآيات والعلم عند الله تعالى قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بعض صفات الذين ينتفي عنهم الخوف والحزن يوم القيامة فذكر منها هنا الإيمان بآيات الله والإسلام وذكر بعضا منها في غير هذا الموضع فمن ذلك الإيمان والتقوى وذلك في قوله تعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ومن ذلك الاستقامة وقولهم ربنا الله وذلك في قوله في فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الآية وقوله تعالى في الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى غير ذلك من الآيات والخوف في لغة العرب الغم من أمر مستقبل والحزن الغم من أمر ماض وربما استعمل كل منهما في موضع الآخر وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف قال بعض العلماء ومنه قوله تعالى إلا أن يخاف يقيم حدود الله قال معناه إلا أن يعلم ومنه قول أبي محجن الثقفي إذا مت فادفنني إلى جنب كرمه تروي عظامي في الممات عروقها ولا تدفنني في الفلاط فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها فقوله أخاف أي أعلم لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد موته وقوله في هذه الآية الكريمة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ظاهره المغايرة بين الإيمان والإسلام وقد دل بعض الآيات على اتحادهما كقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولا منافاه في ذلك فإن الإيمان يطلق تاره على جميع ما يطلق عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل كما ثبت في الصحيح في حديث وفد عبد القيس والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدا ومن أصرحها في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون وفي بعض الروايات الثابته في الصحيح وستون شعبه اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق فقد سما صلى الله عليه وسلم اماطه الاذى عن الطريق ايمانا وقد أطال البيهقي رحمه الله في شعب الايمان في ذكر الاعمال التي جاء في الكتاب والسنه تسميتها ايمانا فالإيمان الشرعي التام والإسلام الشرعي التام معناهما واحد وقد يطلق الإيمان إطلاقا آخر على خصوص ركنه الأكبر الذي هو الإيمان بالقلب كما في حديث جبريل الثابت في الصحيح والقلب مضغة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله فغيره تابع له وعلى هذا تحصل المغايرة في الجملة بين الإيمان والإسلام فالإيمان على هذا الاطلاق اعتقاد والإسلام شامل للعمل واعلم أن مغايرته تعالى بين الإيمان والإسلام في قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قال بعض العلماء المراد بالإيمان هنا معناه الشرعي والمراد بالإسلام معناه اللغوي لأن إذ الجوارح وانقيادها دون إيمان القلب إسلام لغة لا شرع وقال بعض العلماء المراد بكل منهما معناه الشرعي ولكن نفي الإيمان في قوله ولما يدخل الإيمان يراد به عند من قال هذا نفي كمال الإيمان لا نفي أصله ولكن ظاهر الآية لا يساعد على هذا لأن قوله ولما يدخل فعل في سياق النفي وهو صيغة عموم على التحقيق وإن لم يؤكد بمصدر ووجهه واضح جدا كما قدمناه مرارا وهو أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين وعن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين كما حرروه في مبحث الاستعارة التبعية وهو أصوب فالمصدر كامن في مفهوم الفعل الصناعي إجماعا وهو نكرة لم تتعرف بشيء فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي، وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الفعل في سياق النفي أو الشرط من صيغ العموم بقوله ونحو لا شربت أو إن شربا، واتفق إن مصدر قد جلب، ووجه إهمال لا في هذه الآية في قوله تعالى لا خوف. أن لا الثانية التي هي ولاهم يحزنون بعدها معرفة وهي الضمير وهي لا تعمل في المعارف بل في النكرات فلما وجب إهمال الثانية أهملت الأولى لينسجم الحرفان بعضهما مع بعض في إهمالهما مع أيها المستمع الكريم حسنا في هذا اللقاء ما مضى. عاملا أن يجمعنا بكم لقاؤنا القادم إن شاء الله وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته